فَازَمُهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَامُدَ جَنُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ عَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَأُولَى الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين